جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول أليست الشبهة الأولى هي الشبهة الثالثة أرجو توضيح الفرق الشبهة الأولى تتعلق بأن ال القوم يقولون نحن نقر بالربوبيه نحن نقر بالربوبيه وأن الرب المدبر الخالق الرازق الذي بيده الأمر هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له نقر بذلك ونعتقد في من ندعوهم انهم لا يملكون رزقا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا يملكون شيء من ذلك نقر أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وإنما ندعوهم من أجل الشفاعة الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فهذا الشبهة الأولى أما الشبهة الثالثة فهي قولهم نحن نريد من الله وأما المشركون يريدون من الأصنام يريدون من الأصنام والواقع أن كل منهم يريد من الأصنام شفاعة عند الله لما قام في قلبه من تعلق بهذه الأصنام الثالثة قالوا الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر وهذا تقدم معنا في الشبهه الأولى. قال لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء لكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم ففرق بين فعله وفعل المشركين أن المشركون يريدون من أصنام ذاتها وأنه يريد من الله بواسطة الأصنام والواقع أن كل من هؤلاء يريد من الأصنام يريد من الأصنام شفاعة ووساطة بينه وبين الله فيما يريده من الله لا أن الأصنام تملك فالمشركون الأولون لا يعتقدون فيها أن تملك عطاء ولا منعا ولكن أرادوها واسطة بينهم وبين الله نعم إن شاء الله لك مرة ذكر عبد القادر من المراد فضلا عن عبد القادر نعم مرة ذكره عبد القادر المراد به عبد القادر الجيلاني ولهذا قال الشيخ أو غيره يعني غيره من الأشخاص الذين حصل من الناس تعلق بهم وهؤلاء الأشخاص الذين حصل من الناس تعلق بهم بعضهم أهل فضل وأهل ديانة وأهل علم وأهل سنة وبعضهم أهل انحراف يعني بعضهم فعلا صالحين لكنهم بعد وفاته حصل بهم تعلقات باطلة مثل ما وجد تعلقات بالأنبياء أيضا وجد تعلقات بأناس من أهل الصلاح والفضل وعبد القادر الجيلاني رحمه الله من العلماء ومن أهل الفضل لكنه حصل في أناس بعد وفاته حصل تعلقات به وبقبره وعباده له ونذور تقدم وقرابين يتقرب بها إليه من دون الله سبحانه وتعالى نعم أشتاء الله إليك عدد من الأسئلة في كيفية الرد على الشبهة بقول أن الآن القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده قبر النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يفهم الأمر من أصله وأساسه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات لم يدفن في المسجد لما مات عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد وإنما دفن في حجرة عائشة وهي خارج المسجد حجرة عائشة رضي الله عنها دفن فيها وهي خارج المسجد ولما مات عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة في أين يدفن حتى أورد لهم صديق الأمة رضي الله عنه حديثاً يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء يدفنون حيث ماتوا فاستقر الأمر على ذلك ودفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة في المكان الذي مات فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو لم يدفن في المسجد فأين وجه الدلالة أو السلام؟ لم يدفن في المسجد الذي يريد أن يستدل يستدل بالأحاديث ولا يستدل بالأفعال التي حصلت فيما بعد الذي في زمانه وفي في حياته والذي مات عليه والذي حصل بعد موته هو هذا دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثم بعد ذلك حصل التوسعة للمسجد في زمن عمر وزمن عثمان رضي الله عنهم ولم يحصل توسع في زمنهما من جهة الشرق الذي فيه حجرة عائشة التي دفن فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ثم في خلافة بني أمية حصل توسع المسجد من الجهات الغربية والشمالية والشرقية ف. صارت التوسعة متناولة للحجرة لكن القبر نفسه احيط بجدرات عديدة وجعل أحدها على شكل زاوية مثلث فلا يصل أحد إلى القبر نفسه ولهذا كما قال العلماء الله جل وعلا استجاب دعوة النبي حين قال اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وهذا فيه ان قبر النبي ان عبد صار وثنا ولهذا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فحمى الله قبره عليه الصلاه والسلام ما احد يصل اليه حمى الله قبره لا احد يصل اليه واحيط بالجدرات لا احد يصل الى ذات القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقع منه من أفعال أو مخالفات فهي أشياء بعيدة عن القبر أما قبره صلى الله عليه وسلم فقد حماه الله سبحانه وتعالى من مثل هذه الأمور بما يسره الله جل وعلا من بناء جدرات تفصل من أن يصل أحد إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه وفي القاعدة الواضحة التي ذكر الشيخ عندنا امور محكمه ان لا يجوز اتخاذ القبور مساجد هذا أمر محكم وفيها حديث صريح واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد مستدل أن يستدل يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في المنع من ذلك وأما المسجد فهذا وضعه كما أوضحت أسأل الله عليك يقول هل يجوز قول الشخص وحق لا إله إلا الله وحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقها أن يوحد الله سبحانه وتعالى توحيد الله وإخلاص الدين لله عز وجل وأما إذا كان المراد به وحق لا إله إلا الله يحلف يعني يقسم فمثل هذا القسم لا يصح مثل هذا القسم لا يصح لأن الحلف يكون بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته ولا يكون بأفعال العبد من إيمان أو طاعة أو عبادة أو نحو ذلك وإنما الحلف يكون بالله وأسمائه وصفاته جل في علاه ونسأل الله الكريم أن يوفقنا اجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا